بوك تو دفدسيت اي شاست ستة وتسعون سيوزي تري حروف العطف ثلاثة حروف العطف ثلاثة أس ستعبم شم بديونكة ز إند من النوم بمجرد أن يدق المنبه انهد من النوم مجرد أن ييدق المنبه أسيم دة أصير متعب بمجرد أن يكون علي عليه أدرس أصير متعببا مجرد ان يكون علي ان ادرس اس عن العمل بمجرد ان اصير في ال60 عن العمل مجرد ان اصير في ال кога ще се обадите по телефона? متى انت ستتصل؟ بمجرد أن يصبح عندي لحظة من وقت. مجرد ان يصبح عندي لحظه من وقت. طوي ще се обади што има мало سيتصل هو بمجرد أن يصبح عنده وقت سيتصل هو بمجرد ان يصبح عنده وقت متى سوف تشتغل الى متى سوف تشتغل اس شترا بوتيا سوف اعمل طالما قدرت على ذلك سوف اعمل طالما قدرت على ذلك اس شترا بوتيا دوكاتو سم زدراف سوف اعمل طالما انني بصحه طالما انني بصحه جيده toi leggi يتمدد في السرير بدلا من ان يعمل انه يتمدد في السرير بدلا من ان يعمل ك جاءت весник vmesto من أن تطبخ إنها تقرأ الجريدة بدلاً من أن تطبخ إنه يجلس في الحانة بدلاً من أن يذهب إلى البيت إنه يجلس في الحانة بدلاً من أن يذهب إلى البيت до колкуто знаја тој живее тук حسب ما اعلم فانه يسكن هنا حسب ما اعلم فانه, ما أعلم فإنه ما أعلم فإن زوجته مريضه حسب ما اعلم فإن زوجته مريضه دو كوكو زنايا توي اي بيزرابوتين حسب ما اعلم فانه عاطل عن العمل حسب ما اعلم عاطل عن العمل اوسبخسه اناشه شتاخ دا دويدا نافريمه لقد راحت علي نومه والا لكنت حسب الموعد لقد راحت علي نومه والا لكنت حسب الموعد اسبوسнах اوتوبوسا اناتشي شتاخ دا دويدا نافريمه لقد فاتني الباص والا لكنت حسب الموعد <تصفيق> لقد فاتني الباص وإلا لكنت حسب الموعد نامرخ پتيا иначе لم أجد الطريق وإلا لكنت حسب الموعد لم اجد الطريق وإلا لكنت حسب الموعد